وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُوا بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وودا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون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 گرا اخبار کتاب اللہ 126. الذين آمنوا وكاهوا يتقون 127. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللہ من من دون مند دون ش ایت بیون سو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 سلپانی بہ د اندانی اترو نم تل نی نف تر نارکی بلاؤ ذ ق العذاب الشند بم كان يفرون